Surat Ibrahim Bismillahirrahmanirrahim Rahman Rahim Ra Ketab un anzalna hu ilike Lietukhrid jenna zemina Zulumati ilan nur Ilan nuri biizmi Rabbim ila Siraat العزيز Alhamid Allahi Lazi 119. وَمَا فِي الْأَرْضِ وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد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 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الْظُلْمَاتِ إلَى النُورِ وَذَكِّرْهُمْ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبْرِ الشَّكُورِ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُونِ عَمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَجَّكُمْ إِذْ أَجَّكُمْ مِنْ أَعْلَى فِرْعَونَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذْبِحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحِيُّونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ 117. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن Siedemu zarobieniu, zarobieniu, zarobieniu, zarobieniu, zarobieniu, zarobieniu, zarobieniu, zarobieniu, zarobieniu, zarobieniu, zarobieństwem, zarobieństwem, zarobieństwem, zarobieństwem, zarobieństwem, zarobieństwem, zarobieństwem, فردوا أيديهم في أفوانهم وقالوا إن كفرنا بما أرسلت به وإن لفي شك مما تدعوننا إليه مريد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 تصدون عن ما كان يعبد فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسول إن نحن إلا بشر مثلكم، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، وما كان لنا يكون بسلطان إلا بإذن الله, وعلى الله وما لنا أن نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا وعلنا على ما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 ولنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِنَّ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِهِ وَخَافَ وَعْيِهِ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَارٍ عَنِيدٍ مِنْ وَرَاءِهِ جَنَّةٌ وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد كرماد اشتجدت به الريح في يوم عاصف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 ان الله بعزيز و الله جميعا فقال الضعفاء فقال الضعفاء للذين استكبروا اننا لكم اننا لكم شيء. قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم, ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا ان دعوتكم إلا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 ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها وفرعها في السماء تؤتي كلها كل حين بإذن ربها.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 مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة ويوفقوا مما رزقناهم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 وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار 126. من كل ما سألتموه 127. وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم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 مهطعين عَيْنًا مُخْنِعِ لا لَا يَرْتَجِدُ طرفهم طَرْفُهُمْ هواء هَوَاءٌ الناس يوم يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا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 وَقَادِمَ مَكْرُهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُمٌ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في العصباد سرابينه طيران وتغشى وجوههم النار ليجزى الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو إله واحد وليذكر أولو الْأَلْبَابِ